حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والموقوده والمتردية والنطيحه وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وماذبح عل النصب وأن تستقسموا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَذْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ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 يسألونك ماذا أحلى لهم قل أحلى لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست نساء فلم تجدوا ما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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم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 يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكر به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين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 والله على كل شيء قدير، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟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 يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتي هون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَأَلُعَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه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 والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتهب عليه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 ك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم.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 فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرؤك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين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 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاف بالاف والاذن بالاذن والسن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 يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عهده فيصبح فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهلاؤه الذين أقسموا بالله جهدة أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ما من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم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 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون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 ولا يزيدا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانه وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.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 وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَى عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ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 ومال الظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يأته عما يقولون لا يمس الذين كفروا لا يمس الذين كفروا منهم عذاب أليم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 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع ويندخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس في جسم من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر.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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فجزاء, فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ, أو كفارة طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا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 فإن عُسِرَ على أنهما استحقا اثنان فأخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وماعتدينا إنا إذًا من الظالمين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 وإذ كفّت بني إسرائيل عنك إذ جاءتهم بالبيّنة فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسولي قالوا آمنا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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين على الله إني منزلها عليكم فما يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا فإنني أعذبه عذابا